ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض للحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَبَرَزُوهُ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّفَ فَهَلْ أَمْلُتُمْ مُغْنُونَ عَنْ نَارٍ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ